وحنيني لصحبتي وحنيني و... وحنيني لصحبتي وحنيني يا صاحبي فاض الحنين فاض الحنين وحتار قلبي بالسنين قلبي بالسنين يا صاحبي فاض الحنين فاض الحنين وحتار قلبي بالسنين قلبي بالسنين والشوق في قلبي سما لجنه يا صاحبات دنيا مضاء عهد التجافي والقضاء فاطلب, فاطلب من الله الرضا فاطلب من الله الرضا فاطلب من الله الرضا وحمده حمد الشاكرين يا صاحبي باب الحنين باب الحنين واحتار قلبي بالسنين واحتار قلبي بالسنين والشوق في قلبي سماء لجنة الماء المعين قل للضعيف المرتجين لربه فما له من مخرج فما له من مخرج فما له من مخرج الا برب العالمين يا صاحبي فاض الحديد, فاض الحديد حترق قلبي بالسنين وحترق قلبي بالسنين والشوق في قلبي سماء لجنت الماء المعين رباه يا رب السماء يا من رفعت النجوم اظهر لمن الحما. جاز الحما اغفر لمن جاز الحما اغفر لمن جاز الحما في يوم تجزيل المتقين يا صاحبي باض الحنين احترق قلبي بالسنين قلبي بالسنين